Book 2 2 22 22 Small talk 3 Muhadathetun kassire <allá highestoire> r. 3 Muhadatha kassire r. 3 du! هل تدخن؟ هل تدخن؟ جاي هاك يورتي سابقا نعم سابقا نعم من نورير يا ايكه مير لكن الان لا ادخن قطعا لكن الان لا ادخن قطعا شي <تصفيق> داي جاي أزعجك إن أنا دخنت؟ إن أنا دخنت؟ لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. ته هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. تريد هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ إن كونياخ. واحد كونياك. واحد كونياك. لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. غائسة عمل. أتسافر حضرتك كثيراً. أتسافر حضرتك كثيراً؟ نعم، فالأكثر في رحلة عمل. نعم، وغالباً ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالباً ما تكون عمل. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. وآه، <متحدث> بارد. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ يا، اليوم، ارتفع الحرارة. نعم. اليوم حار جدا فعلا نعم. <متحدث> Al Jom har rydt Lad os gå ud på Alen. Linedhav i der surfa. Linedhav i al surfa. Imn er har fest. Reddan, sat der kunne hun af haftler. Reddan sat du også? Hall der du Heltætter du også? Ja, vi er også inviteret. Nåm, vi er også inviteret. Nåm, vi er